المن فلسطينيه شو بتحكي كيف؟ ساجد هلا بدنا نبلش في أول فقرة من فقراتنا اللي هي الفرق بين الزوجة الفلسطينية والسورية شو رأيك تبدأ انت؟ اوكي ديانا احنا بنعرف انه في فرق كتير بين كلام السورية والفلسطينية وحبينا نوضح للجمهور بعد اذا وقع الزوجة عن الدرج السورية شوف شو بتحكي ولي على قامتي، سلامتك حبيبي إن شاء الله انا ولا انت ابن عمي والفلسطينيه شو مالك دخات الله ما برمي الناس بحجاره خطيتي الله لا يردك وإذا تاخر زوج عن البيت سوريه بتحكي شو ابن عمي غلي قلبي عليك تقبشني ياها حا كتير شغلت لي بالي تقبرني ما تتاخر علي كثير مره تانية عشان بشتاقلك انا يقبرني دا العشاء والفلسطينية بتحكي شرفت وين كاين ما هو انا كاين حيوان في الدار طول نهاري بكنس وبمسح مع مين مصحابك الهمل كاين تتسرمح ايش جبت لنا معك ولا جاي ايد ورا و ايده عرفت انه اليك روحت روحات واذا طلبت مننا شي السورية شو بتقول ابن عمي تقبشني تقبر قلبي حبيب قلبي فيك تجيب لنا شي حلو من دياتك الحلوة وعلى زوءك شو بعشق زوءك انا والفلسطينية اغلط مرة وجيب لك شغلة حلوة معك بقلاو لك نافة بدي احلت ام اللي مرر من هالعيشة اللي بتقرف واخر شي واذا جاب الها هدية السورية بتحكي يسلم لي ياك ابن عمي حبيب قلبي ياي شو بجنن عن جد عن جد ذوقك بعقد بتقبشني بتجنن الله لا يحرمني منك يا عمري حياتي انت اللي بتعقد والفلسطينيه بتحكي والله غاب وجاب ويا ما جاب لغراب لمه من وين جايبها وقد حقها هاي الله يقطع هيك ذوق مش لو جبت لنا طبخه للدار احسان شو وقعنا مع هاي